زنا مع التفسير وأيضا آيات الأحكام قال الله تعالى إنه أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب أبجحين إنه أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا هذه فيها دلالة واضحة على إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو يشهد لكن لو يشهد بما أنزل لك أنزله بعلم قال إن أرسلناك بالحق والحق هو القرآن والحق هو والتفسير كله على ذلك حق إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا من وضافة النب النبي صلى الله عليه وسلم البشارة البشارة حتى يؤمن الناس الخير في ربهم والنضارة حتى يخاف الناس من عقاب الله جل, جل في علاه فيبشرون بالجنة الصواب على من إنقاذ وانصاع وآمن واستسلم لربه جل فعله ويحذره من النار بالحيدة والكفران والعصيان فكن مآله إلى إلى النيران إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا فأنت هكذا كن مبشرا تراغب وترهب حتى حتى يصل إلى ربك جل فعله وحتى تقام وحتى تقام عليه الحجج والبراهين إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وهذه طمعنا القلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك أحد شيئا يعني لا تسأل عن كفر من كفر قال الله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليم بمساوتر قال نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف عليه وروى احمد عن عطاء بن يسار قال لقيته عبد الله عمر بن عمرو بن العاص فقلت أخبرني عن صفة, عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن يا أيها النبي إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للمؤمنين وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا فض ولا غريض لا صخاب في الأسواق لا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء لن يقول لا اله الا الله فيفتح به عينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا قال تعالى: وَلَنْ ترضى عَنْكَ اليهود حتى تتبع ملتهم قل انه الله والهدى ولئن اتبعت أَهْوَاءَكُمْ وليت تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من عين مالك لك من ولي ونصير ولا نصير انظر ان يقول الله تعالى ولن ترضى عنك كالهود عن ولا تتبع عملته انظر الذين يعني يعمون على الناس الذين يقولون بالصدقه الذين يقولون يعني بصحه المعتقد عند الجميع ويقولون الكل ديانات اسلامية أو او الكل ديانات ويجعلونها حقا والله جل في علاه قال ان الدين عند الله الاسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بعث ليهدم كل الباطل ويبقى الحق ومرت قانون ان نقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ومع ذلك هنا ترهم يمالونهم وترهم يخطبون أودهم وترهم يتقربون عليهم عجب عجاب عجب عجاب ورب العز وهؤلاء يسبون الله يشتمون الله صباح مساء ينسبون الله بالنقص ينسبون له الولد وهذا نقص عظيم عظيم ورزاق قال قال ولا ينبيك مثل خبير قال الله تعالى ولن ترضى أنك لهودا نصر حتى تتبع من لتن. قل إن هدى الله والهدا والانتواء وأن بعد الذي جاءك من العلم ملك من الله من ولي ولا نصير. هنا في قوله قل إن الهدا هدى الله قل إن هدى هدى الله والهدى قل إن هدى الله هو الهدى يا محمد قل إن الهدى الذي بعثنا الله به هو الهدى الحق هو الدين المستقيم والشرع القويم الشامل لكل شيء ما ترك شريدة ولا وريدا ولا شادة ولا فذة أتى بها المستقيم في أحكامه المترابط في كيانه هذا هذا هو الهدى الحق قل إن هدى الله هو الهدى وهذه خصومة يخاصم بها أهل الضلال قال قتادة أخبرنا أن رسول الله كان يقول لا تسلوا طائف من متي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله الله جعل من هذه الطائفة رب عمين وهذا حتى نخرج في صحيح أنا بل نأمر الناس بقول تعالى إن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من مالك من الله من ولي ولا نصير وهذا فيه تهديد وعيد شديد للأمة عن اتباع طراق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن وعلموا من السنة تعالوا وإن تبعت أهواءهم بعد الذي جاءكم من عين مالك من الله من ولي ولا نصير كما قلت هذا تهديد وعيد شديد للأمة لو اتبعت طريق الردة لا طريق الهدى وإن تبعت أهواءهم قال ما لا في قوله تعالى والانتهاء أهواءهم بعد الذي جاك نعيم مالك من ظالم وليم ونصير وأولا نصير هذه بيان يكون بيانا واضحا جليا على ما تلعب الأهواء على الناس وعلى المكلفين وكما قلت قبل ذلك في حديث وفي كاف ضاف المعن صاحف الأدلة كثيرة لا يمحطكم حتى يكون هوا تبع لما لما جاءت فعند غوّل وعليهم ثلاثة أهواء وبعد ذلك جاءكم العلم مالكم من الله من ولي ولا نصير أنا أقول لا يتبعون الهوى شح مطاعنهم متابعاً وعجب كل ذي رأي لذلك ردوا الحديث وردوا الآيات التي, التي لا تأخذونا بها وتمشوا مع العصر ونظروا إلى ما يطلب المستمعون وضيعوا الدنيا والدين قال تعالى الذين أتيناهم ماذا أفعل سأترك الأمر إليك يا عائشة ماذا أفعل تقول لي ماذا أفعل ذهب عنك درس الموني هذا الدرس الثاني وقال تعالى الذين أتيناهم الكتابة لنا حق تلاوته في قوله مالك من الله ولي ولا نصير أن تعلم أن النصر بحق بيد الله جل في علاه والولاية بحق بيد الله جل في علاه أو في قوله الذين أتيناهم إذا النصير الله جلال الفعلاء الوليه والله جلال الفعلاء هم الاتخذ وليا من دون الله فلن يجد للنجاح والسداد والفلاح طريقا قال الذين أتيناهم الكتاب انظر هنا قد أنعم عليهم الله تعالى ما لم ينعم به على غيرهم أتاهم العلم وأتاهم الكتاب وهذا كتاب خط الله التوراة بيده واخذها موسى عليه السلام لقومه الذين أتيناهم الكتاب هنا وحق تلاوته قال حق تلاوته وحق أن يتقن القراءة وأن يطيل بها أناء الليل انا النهار أن يكون قائما بليلي لذلك وأن يكون أيضا ممن يحكم كتاب الله تعالى في المتنازع فيه والمختلف فيه قال مسعود الذي نفس يادي إن حقق تلاوته هذه أعذار قاتلة. قال مسعود الذي نفس يادي إن حقق تلاوته يعني يحل أن يحل حلاله ويحرم حرامه وأقله كما أنزل الله ولا يحرف الكلام عما الكلمة عما وضعي. ولا يتعوى من المشاهد على غير تأويله <تصفيق> كما دخل عزيز على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الخانك واثن الكفر ثم قرأ قال الله تعالى تأخذوا أحبارهم وربانهم أرباما من دون الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما عبدناهم قال بلى ألم يحل لكم الحرامة ويحرموا لكم الحللة فاتبعتمون تلك عبادتهم وقال آخرون حق تلاوته حفظ حروفه أن يحفظ حروفه وأن يعمل بحدوده والسودية عمي ملك عبد عم العباس قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفون عن مواطعه عن عمر القطاب قالوا من الذين إذا مروا بآيات رحمة سأل وإذا مروا بآيات عذاب استعاذوا وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا أنه في الصلاة كان إذا مر بآيات عذاب لو كانت نافلة است... يعني دعا ربه استعاذ بالله من أن كانت الأخرى أو الفضل في الجنة طلب الله وحمد الله على ذلك وذلك عنه الخطاب يقول هم الذين مروا بآية, بآية, بآية رحمة سألوها من رب من الله وإذا مروا بآية عذاب استعادوا منها وذلك قال تعالى أولئك يؤمنون به أي أولئك ذلك وهذه معناها لرفعة المكانة لعلو المكان عنده الذين اتيناهم الكتاب الذين اتيناهم الكتاب من قبله الذين اتيناهم كتابا لنا وحققت تلاوات اليك امنوا به وما يكفر به فولاكم الخاسرون الذين أتيناهم الكتابة لنا وحق تلواتي وحق تلواتي كما قلنا حفظ حدوده والعمل بحدوده وحفظ حدوده وحفظ حروفه والعمل بحدوده قال, قال الله تعالى أولئك يؤمنون به يعني حق حقا هم الذين امنوا بالكتاب لأنهم أخذوا الكتاب على انه كلام من الله لفعله فطبقوا ما فيه من عمل وأيضا كانوا يتعبدون الله تلاوة ليلة ونهارا بالكتاب لذلك قال الذين أتناموا الكتابة لنا وحقت التلاواتي عن هؤلاء الذين كان الحق لهم الإيمان والإسلام والمصارعه والمنافسة في الخيرات والصالح والصلاحات والطيبات هؤلاء الذين قد علم الله تعالى من قلوبهم تمكن الإيمان والزود في الدنيا وتركها للرحمن لذلك قال اولئك أنا أولئك يمنون به أولئك هذه إشارة البعيد والحق أنها بعدت منزلتها أولئك بعدت المنزلة هنا بتمكين القلب من حفظ الحروف والعمل بالحدود ونشر ذلك بين الناس خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال أولئك يمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاصلون قال ما يكفر إيه أضمير على على النبي صلى الله عليه وسلم أو أضمير على الحق الذي آت به النبي صلى الله عليه وسلم فولئك هم الخاسرون أحاط بهم الخسران في كل من كل جانب من كل مكان لأنهم عتوا وتكبروا وتجبروا وجحدوا بأيات الله واستقاناتهم فهم فسوا ذل من علوا قال ما يكفر بيه فأولاك هم الخاسرون خاسرون حقا وحاط بهم الخسرا ولم يكن لهم فوز عند ربنا الرحمن ذلك كما قال الله تعالى سبحانه جل, جل في أولاه الذين أتنهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وهي دولة العالم قالوا آمنا إن الحق من ربنا إن كنا من قبله مسلمين ولكن يؤتون أرجوهم مرتين بما صبروا وادرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم من وقال تعالى وقل للذين أوتوا الكتابة والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله وصير بالعباد وإذا قال تعالى ميكر بمن الأحزاب النار موعده فمن كفر بكتاب الله للفعلاء فَقَدْ كفر بالله ومن كفر بالله فلا نجاح له ولا سداد ولا نجاة له. وقد ورد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس بيدي لا يسمع به أحد من هذه الأمة أهدين أو نصراني ثم لم بالذي بي بي إلا كان من أصحاب من أصحاب اللعبة. فنسأل الله صدق السلامه ونسأل الله جل على عبادة الوقت في هذا التوقيت واجعلنا نعوذ بنواجز على السنة والعمل بها ونشرها بين الناس الفؤاد مثبطا فالكفر ملة واحدة من تولى الله كان قلبه عامرا بالإيمان مسارعا في الخيرات لا ايمان بالعلم لا ايمان بالعلم أصل الإيمان في العلم وأيضا يثقل الإيمان بالعلم إلى آيات الأحكام.